من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فَبِذَلِكَ فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ الله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ